الحمد لله إذ هدانا لهذا وما كنا إذ نهتدير لأنه الله ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبرنا من يدونك رحمة منك أنت لها ربنا أعفر سبقونا في قلوبنا غلا آمنوا إنك لا تجعلنا فئة للقوم الظالمين وأنجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أزهرنا صبرهم وتوكلنا عليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانزل بما علبتنا وارزقنا غير من ينفعنا وإسلام عليك تقبل منا إنك أنت السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وصل الى قولي المؤلف قسم هل ازاله النجاسات عن ثوب مصلين ولو طرف عيسى عم... هل ازاله النجاسات عن ثوب مصلين ولو طرف وبدني ومكاني لا طرفي حصيري. نعم. سنة الأواج بتوعي. نعم. نعترفي. في هذا الفصل سيتكلم عن إزالة النجاسة والأصل فيها من القرآن قل الله تبارك وتعالى وذيبك فطهر وقول الله تبارك وتعالى إن كنتم مرضى على سفر لا أحد منكم من الراجل في ألامه النساء فلتجدوا ما يتموسعا إذا طيبا ومن الأحاديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جذاب إلى حديث سابقة في الباب السابق حديث أبي هريرة عند الشيخان في بولي العرب في المسجد. وحديث هو بغررت عند الشيخين في الاستيقاظ من النوم وحديث هو بغررت عند الأربعة في حل ماء البحر وميتته وحديث اسمه عند الشيخين في تطهير دم الحيض وحديث أبي هررت عند الترمذي في تطهير دم الحيض كذلك وحديث معالته عند أبي داود في تطهير دم الحيض قال الله تبارك وتعالى أرمت عليكم الميتة والدم والأحمد الخنزير ومع جلال الله والمخانقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته وما ذبح على النصب أن تستقسم بالإسلام إنما الخمر والمسير والأمم الصعب والإسلام الجسر من عمل الشيطاني هجتنبوه لعلك تلحم وغيرها من, من الأحاديث التي ذكرنا سابقا قال هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلّي ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إذا ذكر وقنا؟ نعم هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلّي أو بدنه ولو عن ثوب مس عن ثوب مصلّي ولو طرف عمامته أو بدنه لا طرف لا طرف حصيره؟ سنة سنن او واجبة ان ذكروا قد هنا قال سيقول انه خلاف سيقول ان الامر هي خلاف يعني انه اختلف المالكيون فاختلف القول عند المالكيين يعني أن في إزالة النجاسة في إزالة الحكم حكمي خبري فطائفة ذهبو إلى الوجوب وطائفة ذهبت إلى السني إذا المذهب فيه قولا قول بالوجوب وقال بالسنية، قال بالوجوب، الأصل فيه حديث أبيه رآته عند الشيخين في بوي العربجي، في المسجد حديثه يعني أبيه رآته عند مسلم، حديثه عند في بوي في, في قصة بوي العربجي، وحديثه حديثه أنثى عند الشيخين في قصة بوي العربجي، وأما سنيتها في فيها. حديث الشيخين في قصتي وضع سلاء يزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته فدل هذا على عدم وجوب إزالة النجاسة وفي هذا جاء القولان عن المالكية نعم والذي يطهر هو من النجاسة هو الثوب والبدن والمكان ولو طرف الثوب البعيد منك أما طرف الحصير الذي تصلي عليه فلا يجب عليك تطهيره يمكن أن على طرفه الآخر لأن الطرف لأن الطرف البعيد لك ليس مكان لك وإنما يطلون كتطوير المكان نعم. على المقصود شو أنا بالمكان ما مكان الصلاة مكان وضع ال مكان المكان الذي تصلي فيه مكان الذي تقوم فيه وتجلس وتسجد عدودك من كل شيء سنة أواجبة أو إن ذكر وقدر إن ذكر وقدر وهي إزالتها عند المالكية الشرط في وجوبها عن القول بالوجوب أو الشرط في سنيتها عن القول بالسنية هو الذكر والقدام والدليل على أن الذكر والقدام اشتغطان اشتغطان هو حديث أبي داوود وغيره في ثابت وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس منتعلا وخلع عليه أثناء الصلاة فخلع الناس ونعله فلما سله قال مالك خلاتني علك قالوا خلاتني علك عليك فخلعنا نعلنا فقال إن شبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما ألا دل على أن إزالة النجاسة إنما تجب أو تسن مع الذكر والقدرة والقدرة يدل عليها أن صاحب السلس لا يجب عليه أن يزيل النجاسة للصلاة لا يجب عليه أن يزيل النجاسة لأنه يتعذر عليه تتعلّر عليه إزالتها تعلّر بإزالتها لأن لأن استمرارها عليه يمنع من قدرة على إزالتها لذلك وهي عنه لمط لمص لم لمط منه إزالة النجاسة والأسو في ذلك هو القاعدة وفي عنا عشر يا قاعدة ضرية عن قاعدة الكبيرة لما شقة تجلب التجسد عاصلها ما شعال عليكم في الدين من حاجة. نعم وإلا أعاد الظهرين للإصفراء وإلا بأن ترك إزالة النجاسة آه عامدا آه وقادرا يعني ذاكرا وقادرا ترك إزالة النجاسة ذاكرا وقادرا فإنه يعيد، وإلا وإلا إعادة ليس وإلا بأن لا عادا، وإلا بأن تركها ترك إزالة النجاسة غير ناسيا ناسيا أو غير قادر على إزالتها في الحال، فإنه يعيد، والضراير والصرار يعني أنه يعيدهما للوقت. وان ما في الوقت لان هو آخر, وقتي هو اخر وقت الظهر المختار وهو اخر وقت العصر المختار آخر وقت اخر وقت العصر هو الاذغرار وقت الظهر يقت الى الاصفرار وقت العصر كذلك ابتدئ الاذغرار بالنسبه الى الوقت, الوقت الضروري ولهذا في بإعادة الظهرين للصرار عن الإعادة في الوقت يعني أنه إن ترك إزالة النجاسة ناسيا أو لم يجد الماء مثلا لإزالة النجاسة في وقت معين فإنه يعيد الصلاة ما دام في الوقت فإذا خرج الوقت فلا يعاد. أما إذا تركها عامدا ذاكرا فإنه يعيد أبدا على القول بالوجوب، هذا على القول بالوجوب، نعم. خلاف، خلاف في خلاف في السننية والوجوب، هناك خلاف. فهي سنة أماجبت؟ نعم. وسقوطها في صلاة مبطل. وسقوطها في صلاة مبطلين استقرت. سقطت النجاسة. عن الإنسان في الصلاة واستقرت عليه ولم تستقر وتركت إثرا فإن صلاته تبطل عليه أما إذا نرت وكانت يابسة ولم تترك إثرا ولم تستقر عليه فصلاته صحيح لأن هؤلاء لم تستقر عليه لكأنها لم تصب بيدناه ولم تصب هربها ثم السئلة من ذلك أخر السائل لأن السائل يستقر السائل لا السائل ابدا يستقر وسقوطها في صلاة مرطل كذكرها فيها لا قبلها وسقوطها في صلاة مرطل لأنه لا فرق بين تلطخ الثوب والبدن بالنجاسة قبل الشروع في الصلاة وتلطخهما بالنجاسة بعد الشروع في الصلاة لأن ما يمنع ما يمنعه من من ما يمنعه من الاستناف في الصلاة يمنعه الاستمرار. ولهذا قالوا سقوطها في الصلاة يبطلون. أيوة. كذلك لها فيها. كذلك لها فيها. كذلك إذا ذكرت أن الثوب متلطخ بالنجاسة أو البدن مصاب بها أثناء الصلاة تبطل الصلاة لأنه يجب عليك عينين. أن تنقيث أبوة البدنة من النجاسة نعم أبن يسوف أشياء سؤال يريد مم. من نسبة عفل الله جميعا الناس يكون عنده يعني غرض يكون عندهم يضعون له يعني كيسا يعني, فيه يعني تجمع فيها فضل عدو كلا فهذا يعتبر حامل للنجاسة ولا يعني لا هذا نعفؤون عنه لي لأنه لا يستطيع أن يتخلص منه هذا يقاث على ما في المعدة من النجاسات ما في من النجاسات. لا قبلها لا قبلها إذا ذكر النجاسة قبل أن يشرع في الصلاة ونسيها بعد ذلك حتى سلم فإنها لا تبطل عليه الصلاة وإنما يعيده في الوقت لها أو كانت أسفل نعليم فخلعه. مكانت أسفل نعليم فخلع خلعه كما في حديث أبي داو. فإذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت في أسفل النعليم وتذكرها وهو في الصلاة وخلع النعليم فإن صلاته صحيحة. وأوفي عما يعصر. وأوفي عما يعصر. هذه قاعدة. هذه قاعدة من القواعد. خمس فرع هي قاعدة فرعية عن القاعدة الكبرى المشقة تجلب التجسير وهي من خمس قواعد اتفق عليها علماء روس وهي المقاصد بأمورها واصلها إنما العمال والنياء المقاصد بأمور واصلها إنما العمال والنياء والثانية اليقين لا يفع بالشك واصلها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الشيخين هي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إلي أنه يجد الشريف في الصلاة فقال لا ينصر حتى يسمع صوتا أو يجد ريح والقاعدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار واصلها حديث وربي سعيد الخضري عند وغيره وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار القاعدة الرابعة هي المشقة تجلب التسير وأصلها قول الله تبارك وتعالى لا يكله الله مسلا إلا وسعها ولا يكله الله مسلا إلا ما آتها إلا الله بكم الأسرة ولا يبدوكم ما شاء أشعر عليكم بالدين منها القاعدة الخامسة هي العادة محكمته ما لم تخالف الشر وأصلها الحديث الذي يوقف على بمسعود ما رأى المسلمون حسنا هو عند الله حسنا حسن وما رأى المسلمون قبيحا فهو عند الله إلقى به وثأ يكر لنا جملة من المسائل التي بنيت على هذه القائد نعم قال عفية عما يعصر أو كانت أسألة وعفية عما يعصر كحدثين مستنكحين كحدثين مستنكحين أيوة كالحدثين مستنكحين الإنسان الذي أصيب والأياذ بالله بسلس الحدث بحيث لا يستطيع كفهه ويأتيه في كل وقت هذا يعفى عن حدثه فلا ينقضوض وهو إذا توضأ للصلاة ولا يبطل صلاته إذا كان أثناء الصلاة. وبل لباسور في يد إن كثر غض. ودار لباسور في إنسان المصاب بالباسور. الباسور كان قديما إلى شو لم يكن إلى جوامته فراً قديم. ولهذا كان ما يخرج منهم يحتاج إلى رد كثير يحتاج إلى أن الإنسان يرد هو بيته كثير فإذا كان الإنسان يرد هو بيته كثيراً فبرله في جدي يعفى عنه بسبب شقتي تطهيرها على الدوام ولكنه الآن والحمد لله بسبب تقدم الطم أصبح علاجه سهلا وبالتالي لم يعد من الأشياء التي يمكن أن تشق بل إن الإنسان الذي لا يعالجه يكون مفرقة لأن علاجه أصبح أمر سهل. نعم وبنى باسور في يد إن كثر ضد إن كثر ضد نعم أو ثوب أو, أو كذلك بلل الباسوري في الثوب ويقاس على هذا مثلا أيضا أنواع الثلاث كلها وثوب مرضعة تجتهد وثوب مرضعة تجتهد كذلك ذوب المرضعة التي تجتهد في أن لا يصيبها غائط الصبي أو بوله هذه هي عفالة عما أصابها. أما إذا كانت لا تشتهد، أي لا تحترسه فلا يعفى لها لأنها تكون مفرطة علينا. وأما إذا كانت تشتهد وتحترسه وليس لها ذوب آخر صلفي، فإنها يعفى لها عما أصابها للمشقة اللاحقة بها. وندي لها ثوب للصلاة. ويدفع ودون, ودون درهم من دم مطلقه من دم سواء كان دم مسفوحا او دم حيض او دم كافر او نحو ذلك دون درهم من دم مطلقه الدرهم والمقصود بالدن هنا هو الدرهم الدرهم البغلي أكبر من من الدرهم من الدرهم من الدرهم الفعسي وأصغر من الدرهم الحماري الدرهم الذي في عضد الحماري هذه الدائرة التي لا شعرا فيها تكون كذلك في عضد البغلي وفي عضد الفعسي نقصد هنا التي في البغلي عضد يعني الدغلي. البغلو والأخرات وفي في تقدير بالسنت مدرات ماشينه. هي آه في حدود الدرهم الإماراتي هذا الكبير الدرهم الإماراتي نوع نوع. نوع كبير ونوع صغير الدرهم الكبير حله. قاربه. إيه نعم. وقئحين وصديد. وقئحين وصديد وكذلك قدر ما دون الدرهمي. يعني القئحي والصديد من ال... لأن القيح والصديد متوالدون عن الدم. وقول فرس لغاز بأرض حرب. وقول فرس لغاز بأرض حرب. كذا يقول الفرس للغازي بأرض الحرب يعفاء يعفاء يعفاء عنه بالنسبة للغازي. إذا قلنا بنجاسته أن المالك يصحي عندهم أن ما لا يأكل لحمه قوله نجس. والفرس عندهم لا يوكلوا الحموم طبعا المسألة في خلال لأن الحنابيل يرون جوازه أكل لحم فرس وستدلوا في ذلك بحديث اسمه عند الشيخين أنهم نحروا فرسا على عتاس الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأكلوا نعم العاكل مالك استدل بعموم الآية والخير والبغال والحمير يتركوا نعم مم. وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة موسى. وأثر ذبابة من عذرة. وأثر ذباب من عذرة. وأثر ذباب من عذرة. من هذه المسائل كذلك أثر الذباب ولو من عذرة أي من نشاسة، فإنه يعصر التحرز منه. أما بالنسبة لي مثلاً بول الصبي. لغير المربعة فتطهيره طريقة تطهيره اختلف العلماء فيها فذهبت جماعة من العلماء و إذا أن ومنهم الشافعية والحنابلة إذا أن بول الغلام يرش فقط وبول الجارية يُقْصِر، وأسَدَّلُهُ في ذلك بحديث أم قيس بن حصان عند الشيخين، حديث عائشة عند مسلم حديث علي عند أبي داوود، حديث أه... ايضا أه... أبي السمع عند أبي داوود ونسائي، حديث أم كرزى الخزاعي عند أبي داوود، وحديثه عند وكذلك حديث ام فضله. عند أبي داود وإحسد والتلمين وعلى الله عليه هو التفريق بين بول الغلام وبول الجاري المذهب الثاني هو أنهما ينضحان وهذا المذهب أهله قاسوا بول الجارية على بول الغلام واعتبروا أن العل هو أنهما لم يأكلا وذهب إليه لأوزاعي وجماعة من العلماء والمذهب الثالث هو أنه ما يغسلان عنه وذهب إليه أكثر المالكية مالك وأكثر وأصحابه والحنفية والثوري وأكثر الكوري و وأصح اصحى هو مذهب احمد الشاهي لان الاحاديث تدل عليه دلاله صريحه نعم قال واظهروا باب من عذريتي، من من شقتي التحرزين، وموضع حزامة الموسحة. وموضع حزامة الموسحة. كذلك موضع الحزامة إذا موسحة وضقي في الهوامد، نعم. فإذا برئ أغسيل. فإذا برئ غسل. غسل. آه. برئ الشخص غسله موضع الحزامة. كلا كل أيها كل غسلو. آه. آه نعم وإلا أعاد في الوقت وإلا أعاد في الوقت وإلا بأن لم يقصله بأن لم يقصل موضع الحجامة إذا شفاه الله من آآ آآ من أثرها فإنهم يعيدوا الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وأولى بالنسيانى وبالإطلاق، وأولى بالنسيانى، معناه أنه لحل عادتي في الوقت إذا نسيان، ما إذا كان متذكرا بعد أن شوفية أن موضع الحجامة فيه دم ولم يزله فيكون متردداً للنجاسة، وبالتالي يعيد أبداً، وووأولى في... يعني أن أن معناها أوله شارح المدوى. اوله أوله شارعه المدونة بالنسان مرة وبالإطلاق المرة بعض الشارحين المدونه قالوا نحله الى نسيه وبعض الشارحين قالوا بل بالإطلاق بل ولو كان متذكرا إنما يعيده الوقت فقط لأنه كان معهود عنه السابق وكافي. استصحابا للأصل م. نعم. نعم. بالنسيان و بالإطلاق و و كطين المطار. المطارين و كطين المطارين. و لو وين اختلاطت العذرة بالمصير و كطين المطارين و اختلاطت العذرة بالمصير و دين المطار و ذا يصيب منهم وإن كان مختلطا بالنجاسة العذرة لأنه يشق الاحتراز منه بالنسبة للسائرين نعم أن هناك المبالغات لا إن غلبت، لا إن غلبت، إذا غلبت النجاسة أو اصابت أو عين النجاسه في هاي الحالة لا يعفى عنه على الصحيح إذا غلبت النجاسة لأن الحكم الغالب أو أصابت عين النجاسة نأتي القنبي أن عين نجاسه أصابته في الطريق فإنه لا يعفى عن ذلك، هو العفو. وظاهر المدونة العفو ظاهر المدونة ظاهر كلام المدونة أنه يعذى له ولو غلبت لو غلبت النجاسة على الطين لو قمت النجاسة هي الأغلب لأن لأن التحرز من الطين عموما يشق ولا إن أصاب عنا ولا إن أصاب عنا إذا أصاب عين النجاسة لا يعفى له حينئذ عما أصابه وإنما يجب عليه أن يقصي لما أصابه نعم نعم وذئذ امرأة مطال للستر وذئذ امرأة مطال للستر كذلك يعفى عما عم أصابه ذئذ <تصفيق> امرأة مطال للستر يطهر قل يطهر وذيل امراه مطال للستر ورجل بلت بنجس يا يا اطراني بما بعده بالقران بما بعده للستر بلت, بلت بنجس بما بعده بنجس نعم قال ان ذيل امراته ما ترخي المرأه من ذوبها للستر ورجل بلت رجل الإنسان فيها كان توضع ورجلهم مبلودة ومر هذا الذيل بنجاسة يابسة بنجاس يبس بنجاسة يابسة أو مرت الرجل بنجاسة يابسة ومر بعد ذلك بتراب فإنهما يطهران يطهرهما من النجاسة اليابسة ما مرى به من التراب قياسا على طهارة النعل فالنعل قائنا في حديث أبي هريرة عند أبي داود وحديث أبي سعيد عند أبي داوود وأحمد أنهما أن النعل تطهر بالحق وبالتراب وكذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع أن أم سلمته سألته فقالت إني امرأة أطيل ليليل الستر ويمر بالمكان النجسي قال يطهره ما بعده فقيفت عليه الرجل شيخنا الحديث عام في اليبس بالمائع ولا خاص لا خاص فدي بس لأن لان الماي الماي يسري يسري الى الثوب فلا لا يزيله ما بعده بينما اليابس عندما يلامس ما بعده يزول لأنه لا يسري في الثوب ولا يسري في البدن وبالنسبه للرجل المبلل شلون عندما تلمس النجاسه ما تسمح النجاس يعني. لكن إذا كانت يا كانت يابسة إذا كانت النجاسة يابسة إذا كانت النجاسة ياب يابسة ي يطهرها ما بعدها ما بعدها لأن لأنها لنت لنت على قاع بشكل قوي. وخف ونعلين من رؤوسي لأذى عما يصيبهما من روث الدواب. النجسات النجسة ال ال أنت أردت دوابي ذات الرجيع النجسي نعم خوف ونعلين من غوتي دواب وبولها إن دولا لا غير نعم. نعم وبولها كذلك إذا الخف والنعل يعفاء مما يصيبهما من بول الدواب ذات البول ومن بول الدواب أو رؤتها ذات البول والرؤية النجسي يندلك يكفيني ما الدرك يكفيني ما الدرك والصحيح هو أن الدرك يكفيننا على كما في الحادثة الثانية مع معنا الدرك على شيخ الدرك معناه أن تحك على بتراب لا غيري لا غيري لا غيري لا غيري لا غيري روثي الدوابي وبوجه يعني إيه نعم. لا شيئا لا يعفى عن القدر عن عن القدره عن بول الانسان في الخف ولا يعفى عن عن عن, عن عن عن عن النجاسه في عن نجاسه عن العذره في في في النعل نعم لا لا غيره فيخلعه الماسح لا غيره فيخلعه الماسح لا اذا اصاب الخف نجاسة من آدمي مثلاً كبول أو عيرة، فإنه على على على صاحبه أن يخلعه ويتمم إلى إلى مسجد الماء، فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتمم، خلعه الماسح لا ماء معه ملأ ماء معه ويتم، والما إذا كان له كان عنده ماء فيغسله أو يا أو يخلعه. ويتغاضى نعم ما علاقة إني شخنا بين الخوف أو النحل يتم معناها أن أن, أن... ال... الإنسان الذي الذي لم ي... لم يجد الماء سيتيمم ولا بد له من خلي الخوف لأن الخ... الخوف الخ... قوم تنجس وهو لم يجد ما يطهره به فلا بد من ان يخلعه فانه اذا اراد ان يصليه لا يمكن ان يصلي فيه يصليه فيه الخف ليس الخف هو غالب فيه لذلك يجد, يجد ما إلى خلايا حتى حتى يصلي أية خلا عبويته إنهم يصلي إذا الضمير في خلعه الضم يعود على الخف إيه وليس وليس على على النعل لا, لا لا على الخف على الخوف ن لنو... لنو... ن ون... النعل كذلك النعل كذلك النعل يجوز لك أن تصلي فيه إذا كان فيه نجاسة ولم تجد ما تطهره بها جزماً الذي يطهر هذه النجاسة فإن عليك أن تخلعه لا أبداء دخل عاول كيف يصلي؟ أنا أنا وشيخنا قالوا خوفنا ونعلن من راتي دم وضو فيخلعه فيخلع ضمير واحد. أنا فيخلع عاول هو الخوف ومنع. هذا من قبل استفادة. نعم. نعم. فيخلعه من ماسح معه يتم. مم. واختار إلحاق رجل الفقير واختار إلحاق رجل الفقير واختار اللخمي الحقاء الجيل الفق الالفقير، ااا ووو هنا لأنها بصيغة الفعل فمعناه أنه اختاره استصوبه من الخلايا، اختاره، فمع معنى أنه استصوبه بنفسه، لأنه بصيغة الفعل أنه استصوبه بنفسه، معنى استحسانه من هو اجتهاده، يعني أن اللخمية استحسانه واجتهاده أن تلحقاء بالخف والنعل الرجل الفقير فلا تضر فيهما لا يضر فيهما روضه وبول الدواب الى هذولك ويضر فيهما العيرته وبول الانسان انما قيل في الخف والنعل نعم لو في الرجل حق نعم هذا الغالب انتهى نعم رجل الفقير طبعا الغالب انتهى نعم وفي غيره الفقير الم... معناها الذي لا يجد ما يتعيلون الفقير معناه الذي لا يجدو ما يتعيلون هنا وفي غيره للمتاخرين قولان هو غيره... في غيره الفقير الذي خلع عليه اختيارا وسار بدون عليه هذين المتأخرين قولان قول بانهم مثل الفقير انهم مثل الفقير وقول بأنهم خالف الفقير لأنه اختار لأنه خلع عن عليه اختياراً ولأخر لا يشدن عليه نعم فلا يعفى له فالذي خلع عن عليه اختياراً لا يعفى نعم وواقع على مر، وواقع على مر. كذلك إذا وقع عليك شيئاً وأن تتمر يعفى عنه لأن الأصل في الأشياء الطهارة و وهذا إذا لم تعلم إذا لم تعلم حقيقته لم تعلم أطاهر هو أمنجس فإنك تحمله على الظهر لأن الأصل الظهر نعم وإن سأل صدق المسلم وإذا سأل, سأل عنه إذا سألت عن واقع عليك وأنت تمر عليك من طريق معي ونوقع عليك شيئا من ميزاب معي فإذا سكت لا شيئ عليك وإذا سألت وأفتاك المسلم يصدق إذا قال لك نجس يعمل بمقتضى ذلك وإذا قال لك طاهر عملي مقتضى عمل كافر فلا يصدق. وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وكسيف صقيل وإعفاء ذلك عما في السيف الصقيل من الدم المباح من الدم المباح أي دم الجهاد أو دم دم سواء كان واجبة. أو سنة مثلا دم, دم وذبح الشات أو دم الجهاد في سبيل الله وأما الدم غير المباح مثلا بأن قتل به معصومة دم غلما فهذا لا يعفاله أما فيه أو قتل به دابة غلما فهذا لا يعفاله أما فيه أو شرح به انسان غلما فهذا لا يعفاله أما فيه أما إذا كان دم مباحا لأن أصابه من الجهاد سبيل الله أصابه من شاته ذبحه بحق ذبحها بحق من شاته يملكها، وأصابه بسبب أن جرح كافرا في الجهاد ونحو ذلك فهذا يعفاله عن ما في السيف ما في سيفه من دم لدفع إفساده بالغسل لأنه إذا غسله يفسده ذلك ومثله كل إشهاء التي يفسدها الغسل فيعظى عما فيها من يفسدها. أنه يفسدها و سيف ثقيل قلنا السيف الثقيل سيف الذي ليس ثقيلا السيف الثقيل الذي به صدع هو أصلاً لا يفسده الغسل لأن الغسل إنما يخاف من غسل السيف الغسل السيف إنما يخاف فيه من الصد إذا قام إذا كان السيف ليس صقيلا إذا كان صدياً فلا إشكال لا يعفالك لأن غسله لا يزده إلا صداً وهو صدي ولا صدي ولكن إذا كان صقيلا فإنه يعفالك عن ما يصيبه من الدم لدفع إفساده الإفسادية إلى دفع إفساده والصحابة كانوا يصلون كما ذبت في البخاري كانوا يصلون بشراحاتهم وإجماعهم ولهذا العذاب عما أقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وآثر دمل لم ينكم وآثر دمل لم ينكم كذلك الدمل الحبوب التي لم تنك لأنك لم أه... تفتقها وتز, وتز... وتثير اختيارة أنك لم تفتقها قصدا ولم تجرحها قصدا وتعص وتعصروها وتعصروها قصدا لم تعصروها قصدا في هاي الحالة يعفلك عما يصير من هاتي الرقائية بل إن ابن عمر كان يعسو بعد بعض الجلور التي فيه ويصلي بدون أي غسله، كما في المخالف. ونذيب إن تفاحش، ونذيب إن تفاحش، ونذيب الغسل إن تفاحش. لأفعالك أنو لم يتفاحش إذا سالم على نفسه، إذا سالم بنفسه إذا لم تعسوه. مم. وأما إذا تفاحش فيندب لك غسله ولا يجب كدم البراغيث كذلك أدم البراغيث إذا تفاحش من دب غسله ولا عن قليل إلا في صلاة إلا إذا كان أصابك هذا في الصلاة إذا كان الدم المهدل السالة في الصلاة والبرغوث أصابك في الصلاة فلا يندب لك غسله حشف. ولا تفاحش ويطهر محل النجس بلانية بغسله إن عريف. ويطرد محل النجس بلانية إن غسله بغسله إن عريف. فعناها إذا كنت تعرف محل النجاسة فإنه يطهر بغسله بلانية عن ما يحتاجني. النجاسة غسلها لا يحتاجني. ولو إذا غسلت بدون نية لأن غسلتها أنت كمك مثلا كان نجسا وغسلته ناسيا للنجاسة وتذكرت بعد ذلك أنك غسلته وأنه كان نجس فهذا يطرون إن عرف وإلا, في وإلا فبجميع المشكوك فيه إن عرف هذا محله إذا عرف المحل واذا لم يعرف المحل وشككت مثلا ان جاستي اصابت كمك الايمن ان اصابت كمك ليس فانك تقصر في هذه الحاله كمين معا واذا شككت جزمت بانها اصابت الثوب لكن لم تدري من أي مكان أصابته فإنك تقصر الثوب كميه بخلاف ثوبين ككميه نعم <تصفيق> شكت في أحدهما، أتكدت من طابتي أحدهما بالنجاسة ولم تدري هي أيهما، بخلاف ثوبه. أما إذا كنت شاك في متيقنا لإصابة النجاسة لأحد ثوبك، لكنك لا تدري أيهما أصابته النجاسة، لأنك تتحرى في الحال. معناها تتحرى، فترجح. أن مثل الثوب الفلاني يلبسونه، فتعملوا على أساس هذا. نتحرك. فإذًا، وهذا طبعا عند الإمام مالك، وعند الإمام الشافعي، وعند الإمام أحمد، فإنك تصلي بعادي، تصلي بعادي النجاسة إذا لم تجد إذا إذا إذا إذا إلا إلا إلا كفرات الإذواب. إذا مثلاً إذا كانت النجاسة ثابت ثوبًا. ذوبن ذوبك مهلاً ذوبن أبونا ذوبن يناير وذوبن زاليس أنا أبي أنا ثوبك ذوبك رقمها وذوبك ربنا رقم هنا وذوبك ربنا هنا هناك عند الإمام أحمد تصلي في كل يوم ثلاث صلوات غذاء صلاة لذلك واشتي أبو جدة كذا حار في نعم بخلاف ثوبيف يتحرر طهور منفصل كذالك. في طهور منفصل كذالك. معناها يطر محل نجاسة بلانية بطهور منفصل كذلك, بطهور منفصل كذلك. بطهور بطهور منفصل كذلك. متى إذا انفصل عن محل النجاسة إذا ورد الماء طهورا إلى محل نجاسة ثم انفصل طهورا عن محل غير طهير. بطهور كذلك تعود على, على ويقصروا محل النجاسة. ويقصروا محل النجاسة بداية الكلام. ويقصروا محل النجاسة. أقرأ. محل النجاسة. عندك؟ إن محلها. نعم بلانيه ان عرف بغسله نعم بغسله يو ويغسل محل محل نعم محل محل نعم محل النجسي بغسله ان عرف بطهور كذلك بطهور بطهور يعني كذلك تعود على بطه... ويطهور ويطهور محل النجسي بلا نية بغسله نعرف وإلا فبجميع المشكوك فيك كمي بخلاف ثوبت فيتحرى بطهور منفصل كذلك بطهور منفصل منفصل كذلك أي كالطهور الواقع على محل النجسي أصلي. فطهور منفطل معناه انفصل عن الثوب بأن يريد الماء طهورا على الثوب وينفصل عنه طهوعا فما دامت غسالة متغيرة الثوب لم يطهر نعم طهور منفطل كذلك بطهور تعنيه الأول تعنيه ويغسل محل النجسي بطهور مو كذلك معناها أن ينفصل الماء طهور كذلك معناها طهور ويقتل لا شوف محل بطهور هذا بطهور هذا محل النجسي بطهور, لا. بطهور, محل النجسي بطهور. لا. كذلك يعني أنه بد أن ينفصل عن محل النجسي كذلك أي طهور نعم لا نعم على لا لا لا ولا لا عصره لا لا لا لا لا لا لا لا يلزم عصره الثوبي الطعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الطعم نعم. نعم. لا لون وريح عصر لا أما اللون والريح الريح إذا عصر فلا تطلب إزالتهما في ذلك حديث أبي هرارة عند أبي داود في قصة خولة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إلا ميذهب أثر الدم ثلاثه عن دم عن دم الحيض قالت إلما يذ أثر الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره لا نعم. لا لا لون وريح عسرا عسرا لا إذا عسرا وعفي عنه عسرا ذكرت كذا عسرا لون وريخ لا لا لا يعتبر ثوب طائر إذا بقية لون نجاسة و و و وليح نجاستي الذين إذا بقي وهما وتعذر إسالتهما في أفعال نعم إذا غسل الثوب شمه وشمت في رائحة نجزة إذا, إذا تعذر يعني تعذر. إذا غسل غسلا كافيا وبقي بعد ذلك الرائحة قليلا في الثوب أو اللون, اللون. انفصل الماء طهورا الماء لم يتغير نعم. لكن الثوب بقي فيه لون أو بقيت فيه رائحه هنا محبولة. نعم والغسالة المتغيرة نجسة والغسالة المتغيرة نجسة نعم متغيرة التي نعم. ولو زال عين النجاسة مجمع على ذلك ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس هناك زال عن بغير عنها عند تزول نهائيا لأن الابراءه بالعين فقط فاذا زالت عن النجاسه باي شيء لا. تزول ولو بغير الطاهر ولو بغير الطاهر اذا انتقل طاهر صافا عند أبي إذا زالت وعينها الشيء ولو بغير الطاهر ولو بغير الماء ولو بغير الماء ولو بغير الماء لو بغير الماء. هو ولو بغير غير الماء أو لو بغير الماء، وثالث مثلاً بالنبي، وثالث في أي مزيل، في أي مزيل، ولكن الجمهور أن هو إذا ثارت عن النجاسة يفقه حكمها، يبقى حكمها، ولكن إذا ثارت على كل عينها، فما لا قا نحلها لا يتنجس. مثلاً الآن هذا ثوب فيه. نجاسة وزيلت عينها بيابس بعود مهل فما يلاقيها هذا المحل من البدن لا يتنجس بالثوب لأن الثوب ليست فيها عين النجاسة والذي ينجس هو عين النجاسة لا حكمها الحكم لا ينجس ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلي أول. لم يتنجس ملاقي محلي أمثلة الجسم ولاقي, ولاقي محلها ولاقي محلها من البدن ولاقي محلها داعي ترجل الثوب طبعا ثوب أو بدن أو شيء أي شيء وإن شك في إصابة لثوب وجب نضح وإن شك في إصابة هذه وجب وجب نضح بالاضف لذلك هذا بث من حديث نضح النبي صلى الله عليه وسلم بما شك فيه وأيضا كذلك حديث عمر من قال نقسل ما رأينا وننضح وما لم نعط لما يشك فيه نعم. إذا شك في إصابتها أنت شككت في إصابة تنضح وترشه بالمكان الرش باليد نعم. نعم. على خلاف المسألة, المسألة الأولى لأنه تيقنا إصابتها لتقول لك شك في المكان ما يصل جميع المشكوم هنا ينضح الأولى في مسألة الأولي أصاب طبعاً مسألة الأولي شك في الإصابة هل أصاب التو أو نعم ينضح ينضح المكان المشكوك فيه إذا شك في إصابة الجميع ينضح الجميع نعم وإذا شك مكان معين ينضح, ينضح مكان معين نعم لكنه شك في الإصابة إذا كان هناك طفل صغير في بال تطأه شيء من قوله شككت في إصابته لثوبك أو الشخص إذا ذا المهام لا مكانها انا شك في اصابه عالي طهور وجب نضره شك في اصابه وجب ترك اعاد الصلاه وإن ترك أعاد الصلاة. اذا ترك عمد نضحه اعاد الصلاه نعم. أبداً. نعم. أعاد. نعم. اعاد الصلاه نعم تمام اعاد الى الصلاه ابدا, أبداً. مم. كالغسل, مم. كالغسل. نعم. ويذكر سيدنا كما أنه لو ترك الغسل عنده يعد صلاة ابدا نعم آه. وهو رش باليد بلا نيه وهو بلانية. نعم. نعم. نعم. رش باليد بلا نيه هذا هو النضح نعم يعني نعم ورش باليد بلا نيه بلا نيه مثل الغسل الإسلام نعم نعم مثل ما يطول وما يطول مع النيه الثانيه لكن هو رش فقط وليس شرس لا إن شك في نجاسه المصيب او فيهما لا إن المصيب, المصيب في نجاسة المصيبة أو فينا إذا شك في نجاسة في الأشياء عليه هناك تيقن الإصابة والشك في المكان يغسل به جميع الثو و الشك في الإصابة وتيقن نجاسة المصيب ينضح به في المكان وهناك الشك في نجاسة المصيب لا يلزم لا عليه شيء الشك والمصيبة ليس يشوف شيئا هي الطاهر أصله حني ولا تيقن الإصابة ولت على لا. شك في المصيب ولت على لا. لا. إن شك في نجاسه المصيب أو فيهما أو فيهما أو شك في إصابتي وفي في المصيب. لا. لا شك فيهما بعد. شك في الإصابة. شك في إصابتي أصلاً وشك في, في المصيب هنا. وهل الجسد يجب غسله خلاف؟ الجسد اختلفوا فيه. أو يجب غسله؟ والصحيح انه يجب غسله وليس كذا انه لا يكفي جنب أنك إذا شفت في اصابتي النجاسة النجاسه نجاستي تغسله خلاف. خلاف, خلاف عندما يقول خلاف أختلف، أختلف في، في أخت... لم يطلع على مس... على على, على نصوصة. خلاف يعني في النضح والغسل ولا؟ خلاف النضح والغسل. يعني في من قال بالنضح نعم نعم من خالب النضح. وإذا اشتبه طهور بمتنجيسين أو نجيسين ولا نجاسين؟ بمتنجيسين أو نجاسين؟ أو نجاسين. صلا بعدد النجس وزيادة إنا. نعم. وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس نعم اشتبه أوان في المياه. فيها أوان طاهرة. مطهرة وفيها اواني متنجسة أو نجسة نعم. وفي هذه الحالة صلى بعدد النجسي وزاد إنان وعنها إذا كانت الأواني ثلاثة اثنان منها طاهران وواحد متنجس يصلي ثلاثة يصلي ثلاثة صلي بعدد النجسة وزيادة إذا كانت الأواني أربعة وإثنان منها نجسان يصلي ثلاث صلوات يصلي بعد النجسة وزيادة الصلاة وهذا فيه ثلاث مذاهب من العلماء مذهب التحري وهو عند الشافر عند الشافر إذا اختلطت الأواني النجسة بالأواني الأواني الطاهرة والمطاحرة فإنك تتحرى وتأخذ إناء وتتوضأ به وتصلي. وهو رواي عمالك لا، والمذهب الثاني هو مذهب الانتقال إلى التراب وهو مذهب الامام احمد وابي حنيفه نجست الطاهرة والتتاوة الأوان الطاهرة تنتقل إلى الترا تفرق كل جميع تفرق إلا إذا الطاهرة على إنك حينئذ إذن تتوضع بها جميعا وتصلّي في جميع عين واحد. كيف يتوضّع بها جميعا ؟ توضع بها جميعاً. توضع جميع. جميع. من كل واحد. توضع من كل واحد. وضع كامل. لا تخلّي. لا لا. لا توضع من كل. إنها وضع كامل. وضع كاملاً وتصلّي. إذا كانت الأواني المطهرة زائدة على الأواني النجسة، العيال تكون زائدة فنتقل إلى التراب. المذهب الثالث هو مذهب مالك وهو مذهب ابن الماجيشون ومحمد بن سلمة أنك تصلي بعدد الأواني النجسة وتزيد إنعان ولكن قال محمد بن مسلمة إنك تتوضع تغسله أعضاء وضوئك بالإناء الأخير قبل أن تتوضع بها. حتى تتأكد من أنك أصبت أنك صليت على الظهر لأن لا الأول منه لا يقول لا اشتبه الإناء آن منه أحدهما نجس من الآخر طاحت فإنك تتوضا بالأول وتصلي يمكن أن يكون الأول اللي توضعت به هو النجس فتوضا بالثاني وتصلي إن صال ذكئ لكن لو أنك توضعت بالأول وصليت، ها؟ لا. ااا أه... أو وقونا ملاقا؟ وصلب عدد النجس وزيادة إنا. وزيادتنا. هل أبعد النجس وزيادتنا؟ إذا إذا توضعت بالأولي وصليت، لا. فإنك تكون صليت على صحة فلا لكن إذا توضعت بالثاني ستنجس أطاعك. هذا على إذا كان الاول طاهرا هذا على على هذا أنت تغسل أعضائك قبل أن تتوضع بالفعل نعم. عند محمد مثلاً. لكن ليش هذه مستقصية؟ فيه مشقة لكن فيه احتياط. أرجح هو هذا المذهب تصلي بعدد النجسة وزيادة هنا هذا هو رحمة الله لأنهم أحوط وترى ذا واتقلوا إليها إلى تعذب البرمائي وأنت تشتول نعم ويجب عليك أن تأخذ بالاحتياط والاحتياط في أمور الدين ما فرق الشكل إليه نعم وإذا كانت كثيرة يعني هذه لنا إذا كانت كثيرة تحرى تقل إلى التحرى يعني وكني يعني تتحرى إذا كانت كثيرة كثير. نعم إذا كان ذلك شقق تتحرى تحرى تذهب إلى هذه الشارع لا لا بعدد النجس لا لا لا غسل لا ماء ويراق لا لا لا نعم لا لا لا ماء ويراق لا لا لا لا تعبد لا لا لا لا لا لا لا لا معناها إذا لا لا لا ليس في حوض وليس في طعام يندب أن تغسل الإناء سبعا تعبدا وتريق الماء الذي فيه في الإناء أما إذا كان ولغ في إناء في طعام فلا يراق الطعام, الطعام عندما يأكل وكان أيضا ولغ في حوض كبير أيضاً لا يراق والال والطحية كما رأينا سابقا هو من أبو مالك من الشارع و أحمد القضية هو الطحية وهو أن ما ولع فيه كل يراق يراق نعم. يراق وأنه نجس نعم نعم والال تعذباً يعني أنه ليس تعليلا و... وأثبت وذهب بعض المالكين إلى أنهم فعلوا انه لعل طبي وقد أثبت ذلك الطب الحديث